حب يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب قوم الأمل الجدا سيروا في الدرب ولا تهنوا ودعوا الخانع والمرتاد سيروا, الخانع سيروا الخانع الدنيا وتخانوا في دين الله التوا في دين الله لقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي انغام الأمل الجدى باب الفردوس وفي روحي انغام الأمل الجدى انغام الأمل الجدى أي يا آساد الغاب المخلب والأنيا. أي أي أي المخلب والأنيا. والكفار رأته ليعيدوا لي ذكرهم يوم الأحساب ذكرهم يوم الأحساب. يا أصحاب سلَقَد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجدا باب الفردوس وفي روحي انغام الامل الجدا انغام الأمل للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرار وأعطوا للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرار وخذي من كل أعادينا أفئدة حمرا ورقا الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجدى باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجدى أنغام الأمل الجدى تجري الدم في الأرض صبيبا كالنهر العذب المنسى كصبيب كالنهر العذب المنسى قولي للدنيا تكرارا هذا هو معنى الارها هذا هو معنى الارها هذا هو معنى الارها